جبكة ملامح تقدم الكبر لو يصلي وجنب عام النظافة قام يتوخر عنه والله الذي لا إله غيره قد يحرمك الله طول حياتك من لدة القرآن بحركة مثل هذه نذكر هذا القرآن جماعة قد يحرمك الله سبحانه وتعالى أنك تنظر لفلان تقدم عليك وجلس في صدر المجلس ثم تقول يجلس وأنا موجود واضح يا جماعة قد تحرم لذة القرآن كلها إي وربي تحرم لذة القرآن إذا افتخرت بنسبك قلت أنا ولو هذا وش جاب ذلبي قد يختم الله على أحد. في آية يا جماعة تقول عن هذا كلام؟ من بعضنا يستغرب والله أنا كويس يعني منضبط وأجاهد وأحب الله عز وجل ورسوله عليه الصلاة والسلام لكن عجلت تلقى طعم القرآن فتش في نفسك هل هذا الكبر موجود؟ أحياناً ترى يا جماعة الكبر ما تتكلم فيه أحياناً من الناس من هو مسكين يتصدر للمجالس ثم يسلم على فلان ويحس في نفسه ما حب راسي ما سلم عليه الكرام من أنت؟ والله مسكين لولا فضل الله عليك ورحمته ما زكوت يا جماعة من هو أعظم خلق الله على أرض الله محمد ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام ومع هذا يقول الله عز وجل له أنك ما اهتديت بنفسك ولا ثبت بنفسك ولا نلت ما نلت بنفسك والله ما هو إلا فضل الله عليك ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك ثم قال بعدها وعلمك ما لم تكن تعلم عشان كده البيع السلام كان متواضع أن يعلم أن أمام الغني لازم أتواضع أمام الغني لازم أفتقر وأمام العزيز لازم أنذل الله عز وجل ما ذكر عيسى وأطرع عليه عليه السلام قال جل في علاه إن هو إلا عبد أنعمنا عليه سبحان من أنعم اللهم أنعم علينا عشان كده ندعو ندعونا في الفاتحة في كل يوم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه ما في أحد من خلق الله له تفضل على الله فتتكبر على ماذا هذا هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثل وله بالحالة بدون فضل الله ما هو شيء عليه الصلاة والسلام؟ كل الناس، كل الناس. ابن باز عي رحمة الله، ابن باز عي رحمة الله. يقول الله لكل خلق الله ولونا فضل الله عليهم ورحمة إيش كان بيكون؟ ما زك منكم من أعد؟ لكن تفكر تقول لا بس يمكن فلان قال أبدا لا تقعد خلاص أبدا من الذي قال أني إذا تكبرت يحرمني الله القرآن والله العظيم يا جماعة يزيق قلبك أسأل الله لا يزيق قلوبه بعد أجلالك يعني لو بيطلع الله زين وشين مع بعض كلها والله العظيم والله أن أطروا واحد منكم يسمع لي ما يسمع لي لكن فضل الله ورحمته. ستر القبيح. واضهر الجميل. اسأل الله. ان يستر ما علم وان يغفر ما زفر. والله لولا فضل الله. لو كشفنا كده بزيننا وشيننا. بزيننا وربع شيننا. بزيننا وموقف واحد من الشين. موقف واحد كفيل ان يهلكك امام الخلق تناقلونها الناس بالانترنت تضيع لكن هو ستر الله. الستير جل جلاله اللهم كما سترت في ما سترت ما الدليل أني إذا تكبرت سيحرمني الله عز وجل يقول ربي جل في علام سأصرف عن آيات سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوا سبيلا وإن يروا سبيل الغير يتخذوه سبيلا سبحان الله لا تتكبر حبيب الغالي فتخسر أعظم لده في الأرض أعظم نعمة في الأرض هي هذا القرآن الله جل في علاه ما أمرنا والله أن نفرح بشيء في الدنيا أبدا بل الله عز وجل يذكر الفرح فيذمه موقف واحد ذكر الله سبحانه وتعالى لمن؟ نشه هداء اللي ماتوا فرحين لكن أن يأمر الله أحد أن يفرح يقول له افرح ما في إلا في آية واحدة أو موقف واحد اللي هو أن يفتح الله قلبك وأن تقرأ ثم تصل الآية هذه لقلبك ثم تفهمها ثم تتغلغل في قلبك يقول أنت الآن افرح يا أيها الناس قد جاءت موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور قل بفضل الله وبرحمته فذنّك فليفرح هو خير من كم من كم موقف في حياتي هو خير مما يجمعون جمع الدول كلهم رؤساء الدول في مجلس واحد وكل واحد يعرض ما جمع خذت هذه الكرة الأرضية كلها أقسم بالله الموقف الذي أنت فيه يستحق الفرح أحسن من اللي جمعوه في حياتهم كلها ولا يا جماعة يشعر بهذا إلا من أراد الله به خيرا وأسأل الله أن يريد نبينا خيرا يفتح علينا كتاب يفتح قلوبنا لدبر كتابه. قافلة الهدى الدعوية.